حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لان ان جيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما انجههم اذاهم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس ان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 ما ياكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وال زينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر دا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تاون بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو الى جلب السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم